بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والله قد رف <تكرفهذا> والذي أخرج Sanū qurī'u kafaran san In أَغُو يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَنُعْسِرُ كَيْلِ السَّرَاءِ لَنْكِرْ هُمْ أَن يَهْشَأْ وَإِنْ سَجَنَّهُ حَنَشَاءَ نَحْمَن تَزَكَّى فَكَسَّمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَل Wal-Akhiratuhu khairu Waabakaa Inne hatha